de production تقدم بوعه والله يا نوردين يا الدراري هو يعقل مولا General Hakim rafami bin Nour Amin Khayyat Durselé وتلهدرى انا قلبي هذا قواها يا شيخه ماشي عشرانه حاجه وحده ويلا اخدعتها يخلص فيها الربا الحاجة وحدة لازم تعار بيها انتيا مانيش نكتبها العشرة من قلبي ثمنيتها ويلا اخدعتها يخلص فيها الربا del Rouqi, el nom s'alim, no hi uns la Swiss General من نجم شاهي نخدع ونبدل على هراكي تشكي في اياه وتهمتيني في الباطل انتي برو على بالك بياه من نجم شاهي نخدع ونبدل قلت سالك بليزير ما نبغي شنعود الهضراء انا قلبي هدا قواه غايحش خطراء ماشي عشراء كل سالك ريزير فواه ما نبغيش نعود انا قلبي هدا قواه غايحش خطراء ماشي عشراء I ets Bajat Movie Sombla Fai Sintrali Fidah I ets Bajat Al-Aqliya O-Issadam Mal'git jerox M'aqentia I ets I ets I ets I ets I ets I ets I ets I ets